وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا الصدق، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق.